مَنْ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يُغْرِقَكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ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 قالوا رَبنَا أَمَ التََّسْنَتَين وَأَحْييتَ نَسْنتَين فَعتَرَفْن بِذُنوا بِنَا فَهَل إِلَ خُروجِ مِن سَبيل ذَلِكُ بِأََّهُ إذ دُويَ اللهَّهُ وَحدَهُ كَفَرْتُم وَإ يُشرَك بِه تُؤمنِنُك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 ذَلِكَ بِأَهُ كَانَ التَّأتِهِم رُسُلُهُم بِالبَيناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُم اللهَّ إنِهُ قوَو شَديدُ اللقاب وَلَقدَدَ أَْسَ النامُ سَابِآياتِ نَاوسُ الْطان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 وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ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 وَلَ قَدِجَ أَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبلِلُ بِالبَينَاتِ فَمازِللتُم فِي شَكِم مِمَّا جَ أَكُم بِح حتىََّ إذذاَا هَلَكَ قُلْتُم لََ بَعَثَ اللهَّهُ مِن بَعْضِهِ رَسُولَ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 مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ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 لا جَرَمَ أن مَا تَدونَنِي إلَيْهِ لَْسَ لَ دَعْوَةُم فِي الدُّنْيياَا وَلَا فِيآخَِةِ وَأَن مَ رَدّنَ إِلَى اللهَّ وَأَنَّ مَرَدّنَ إِلَ اللهَّهِ وَأَن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 فََقولُ الضع فَأُولِ الذيذ نَسْْتَكْبَرُوا إِكُا لَكُمْ تَبَعَم فَهَل الأأَنتُم مُغْنُونَ عَ نَصبَم مِنَ رر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 قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال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 وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أجلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ارْفَعُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَتَمَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمْ فِي الْغُرُورِ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ